يا من يجير ولا يجار عليه يا من بيده مقاليد الامور يا من يقول للشيء كن فيكون يا من يسبح الرعد بحمده والملائكه من خيفته يا من يعلم عدد مثاقيل الجبال وعدد مكاين البحار وعدد قطر الامطار يا مَن لا تُوارِي منه سماءً سماء ولا أرضٌ أرضا ولا بحرٌ ما في قعره ولا جبلٌ ما في وعر إلهنا وسيدنا أنت الملك لا شريك لك وأنت الفرد لا ند لك لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر وتجيب المضطر وتكشف الضر وتشفي السقيم وتشفي السقيم وتغفر الذنب العظيم وتقبل التوبه وتقبل التوبه ولا يجزي بآرائك أحد ولا يبلغ مدحتك قول قائل يا من على العرش استوى يا من يعلم السر واخفى يا فارج الكربات يا مكفر السيئات يا مقيل العثرات يا قابل التوبات اقبل توباتنا واغسل هوباتنا واصل السخيم تقلوبنا واجب دعواتنا واجب دعواتنا واجب دعواتنا, وأجب دعواتنا